لأ لأل لأ القرآن الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الْإِنْسَانُ يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مصدقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاقير لا تحذرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه دارت حب من العاجن وتذوقن الاخر وجمهم and I'll you أيحسن الإنسان أن يترك صدى ألم يكن طفة منه ثم كان ذكروا المنشا اليس ذلك علي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق <تصفيق> وصل وقلد in the same